فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ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 الذين حبقت اعمالهم في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر